فارس لعله تاريخ الديانه الفارسيه القديمه اهم الثواريخ الدينيه بين الامم الاسيويه لتوشج القرابه بينه وبين الديانات الهنديه والفورانيه والبابليه واليونانيه وارتباطه بالتواريخ السابقه له واللاحقه به واقتباس الديانه الفارسيه من غيرها واقتباس غيرها منها وتقدم الفكره الالهيه على يد زرادشت صاحب الشريعه القوميه في بلاد فارس وارفع الاعلام شانا بين الدعاه المجوسيه من اقدم عصورها الى احدثها فالفرس الاقدمون من السلاله الهنديه الجرمانيه وموقع بلادهم قريب من دوله بابل قريب من اقاليم الثورانيين قريب من مسالك الحضاره بين المشرق والمغرب وقد تلاقت حضاره فارس وحضاره مصر في السلم والحرب غير مره وانقضى زمن طويل على الدنيا المتحضره وهي تقرن بين المجوسيه وبين الحكمه او العلم باسرار الطبيعه والسيطره عليها بالسحر والمعرفه الالهيه وكان لليهود وابناء فلسطين وامم العرب علاقات قديمه بالدوله الفارسيه تاره والدوله البابليه تاره اخرى فاتصل من ثم تاريخ المجوس بتاريخ اليهود والمسيحيين والمسلمين الاقدمون من الفرسي يلتقون مع الهندي في عباده ميترا اله النور وتسميه الاله بالاسورا او اله الاهورا وإن اختلفوا في إطلاقه على عناصر الخير والشر فجعله الفرس من أرباب الخير والصلاح وجعلته الهند من أرباب الشر والفساد والبابليون عرفوا عبادة مترا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ورفعوه إلى المنزلة العليا بين الآلهة التي تحارب قوى الظلام واستعار الفرس من البابليين كما أعاروهم فاخذوا منهم سنه التثبيع في عدد الالهه وجعلوا ارمزد على راس سبعه من ارباب الحكمه والحق وقوى الطبيعه وانواع المعارف والصناعات ولم تخلو الديانه المجوسيه من عقائد الثورانيين لان زرادشت عاش بينهم زمنا وبشرهم بدينه فاضطر الى مجاراتهم في عباداتهم ليجاروه في عبادته وادخل اربابا لهم في رداء الملائكه المقربين ويعتقد المجوس في بعض اساطيرهم ان زروان ابو الالهين اله نور والظلام ولعل زروان هذا صنم لاله البابليين نون او القدر الذي يتسلط على الالهه كما يتسلط على المخلوقات وقد امن المجوس بالعالم الاخر كما امن به المصريون وآمنوا كذلك بالثواب والعقاب في الدار الاخره ولكنهم قالوا بقيام الموتى ونهايه العالم وبعث الارواح للحساب في يوم القيامه ولعلهم جمعوا بذلك بين عقيده الهنود في نهايه العالم وعقيده المصريين في محاسبه الروح ووزن اعمالها في موقف جزاء ولم يكن اليهود يتكلمون عن الشيطان قبل السبي أو قبل الإقامة فيما بين النهرين فتكلموا عنه بعد أن شبهوه بأهرمان الذي يمثل الشر والفساد عند المجوس وفي الكتب المسيحية أن حكماء المجوس شهدوا مولد السيد المسيح وعلموا بنبأه فاهتدوا إليه بنجم في السماء وذكر أفلاطون زردشت في كتاب السيبادس فسماه مجرد زردشت ابن أورمزد وقال بالليني في تاريخه الطبيعي إنه المولود الذي ضحك يوم ولادته وقال ديو كرايسوستوم إنه لا الشاعر هوميروس ولا الشاعر هزيود بلغ مبلغ زردشت في الإشادة بمجد زيوس رب الأرباب في علياء مجده فتاريخ الديانة الفارسية عامة وتاريخ زردشت خاصة على ارتباط وثيق بتواريخ العقائد الآسيويه وتواريخ بعض العقائد في مصر واليونان ولكن زرادشت لا يعرف له تاريخ مفصل على التحقيق المراجع اليونانيه ترده الى القرن ال60 قبل الميلاد والمراجع العربيه ترده الى ما قبل الاسكندر بنحو 270 سنه فهو على هذا قد ولد سنة ستمائة وستين قبل الميلاد وهو أصح التقديرات وقد اعتمده الثقات الباحثون في تاريخه فرجحوا كما رجح كسر تيلي وجاكسون أنه ولد سنة ستمائة وستين ومات سنة خمسمائة وثلاثة وثمانين قبل الميلاد ويقول الشهر الثاني إن أباه من أذربيجان وأمه من الريء يكاد يتفق المؤرخون على انه ولد في الناحيه الغربيه الشماليه من البلاد الفارسيه على شاطئ نهر يسمونه في الكتب المجوسيه داريزا ويعرف اخيرا باسم اراس ويزعم بعض مؤرخيه ان اسمه مركب من كلمتين في اللغه القديمه معناهما معاكس الجمل لانه كان في صباه يعبث بالجمال ويجعلون لهذه التسميه شانا في وصاياه العديده بالاشفاق على الحيوان كانه يكفر بذلك عن قسوته عليه في صباه وخناصه ما جاء به زرادشت من جديد في الديانه انه انكر الوساليه وجعل الخير المحض من صفات الله ونزل بالاله الشر الى ما دون منزله المساواه بينه وبين الاله الاعلى وبشر بالثواب وانذر بالعقاب وقال بان خلق الروح سابق لخلق الجسد وحاول جهده ان يقصر الربانيه على اله واحد موصوف بارفع ما يفهمه ابناء زمانه من صفات التنزيه وليست المجوسيه كلها من تعليم زرادشت او تعليم كاهن واحد من كهان الامه الفارسيه فقد سبقه الفرس الى عقائدهم في اصل الوجود وتنازع النور والظلام لكنه تولى هذه العقائد بالتطهير وحملها على محمل جديد من التفسير والتعبير المجوس كانوا يعتقدون ان هرمز واهرمن مولودان لله القديم يسمى زروان ويكن به عن الزمان وانه اعتلج في جوفه وليدان فنذر السياده على الارض والسماء لاسبقهما الى الظهور فحتال اهرم بخبثه وكيده حتى شق له مخرجا الى الوجود قبل هرمز الطيب الكريم فحقت اهرم سياده الارض والسماء وعز على ابيهما ان ينقض ذره فاصلحه بموعد ضربه لهذه السياده ينتهي بعد 9000 سنه ويعود الحكم بعده لالاه الخير خالدا بلا انتهاء ويؤذن له يومئذ في القضاء على اله شر وتبديد غياهب الظلام وزعموا ان مملكه النور ومملكه الظلام كانتا قبل الخليقه منفصلتين وان هرمز طفق في مملكته يخلق عناصر الخير والرحمه واهرمن غافل عنه في قراره الصحيح فلما نظر ذات يوم ليستطلع خبر اخيه راعه اللمعان من جانب مملكه اخيه فاشفق على نفسه من العاقبه وعلم ان النور يوشك ان ينتشر ويستفيض فلا يترك له ملاذا يعتصم به ويضمن فيه البقاء فثار وسارت معه خلائق الظلام وهي الشياطين الشر والفساد فاحبطت سعي هرموز وملات الكون بالخبائث والارزاء وراد هذا البلاء على الكون حتى كانت معركه زرادشت فكان البشير بانتهاء زمان وابتداء زمان ولكنه لم يختم صراع العدوين اللدودين بل آذن بتحول النصر من صف إلى صف وتراجع الشر والظلام عن مملكة الخير والنور سيدوم هذا الصراع 12 ألف سنة ينجم على رأس كل ألف منها بشير من بيت زردشت فيعزز جحافل هرمز ويوقع الفشل في جحافل اهرمن وتنقضي المدة فينقص اهرمن على عقبيه مخلدا في اسفل سافلين لا فكاك له ابدا الابيد من هاويه الظلمات وسجن المذله والهوان وتدل تسميه الالهين دلاله واضحه على انتقال الفكره الالهيه طبقه فطبقه من صوره التجسيم الى صوره التنزيح فان هرموز ماخوذ من اهورا بمعنى السيد ومازدوا بمعنى الحكيم واهرمن ماخوذة من انجرو بمعنى السيئ وماينوش بمعنى الفكر والروح والمعنيان معا من عالم الفكر المجرد او القريب من التجريد ثم اصبحت كلمه اورمزد مرادفه لروح القدس وكلمه اهريمان مرادفه لروح الشر او روح الاذى والفساد وقيل في مجمل الاساطير المجوسيه ان اهريمان انما هو فكره سيئه خطرت على بال زروان فكان منها اله الظلام ويخيل الينا ان زردشت كان خليقا ان يسمو بعقيده المجوس الى مقام اعلى من ذلك المقام في التنزيه وان يسقط اهرم من منزله المد الى منزله المارد المطرود لولا ان وجود اهرم كان لازما لبقاء الكهانه الفارسيه في عهود المحن والهزائم التي منيت بها الدوله وتجرعت فيها الامه مسس الذل والانكسار فلو قال الموابذه للمؤمنين بهرموز انه هو الاله المتفرد في الكون بالتصريف والتقدير لكفروا بدينهم وحاروا في امرهم ولكنهم يكبرون من قوه اهرم ويجعلون انتصاره عقوبه للناس على تركهم للخيرات وحبهم للشرور ثم يبشرونهم بغلبه الاله الحكيم الرحيم بعد الهزيمه فتهدا وسواسهم الى حين على ان زرشت قد استخلص من اخلاط المجوسيه عقيده وسطا بين العقيده الوثنيه الاولى والعقيده الالهيه الحديثه سواء في تصحيح الفكره الالهيه أو مسائل الأخلاق ومسائل الثواب والعقاب فالله في مذهب زرادشت موصوف بأشرف صفات الكمال التي يترقى إليها عقل بشري يدين على حسب نشأته بالثنائية وقدم العنصرين في الوجود فالخير عند زرادشت غالب دائم والشر مغلوب منظور إلى أجل مسمى وما زال اهرم يهبط في مراتب القدره والكفايه على هذا المذهب حتى عاد كالمخلوق الذي يلازع خالق سلطانه ولا محيص له في النهايه من الخذلان وفي زندافيستا يقول زرادشت انه سال هرموز يا هرموز الرحيم صانع العالم المشهود يا ايها القدس الاقدس اي شيء هو اقوى القوى جميعا في الملك والملكوت وقال هرموز انه هو اسمي الذي تجلى في ارواح الملائين فهو اقوى القوى في عالم الملكوت فساله زرادشت اي علمه هذا الاسم وقال له انه هو السر المسؤول وامما الاسماء الاخرى فاولها هو واهب الانعام وثانيها هو المكين وثالثها هو الكامل ورابعها هو القدس والاسم الخامس هو الشريف والاسم السادس هو الحكمه والاسم السابع هو الحكيم والاسم الثامن هو الخبره والاسم التاسع هو الخبير والاسم العاشر هو الغلاء والاسم الحادي عشر هو الغني والاسم الثاني عشر هو السيد والاسم الثالث عشر هو المنعم والاسم الرابع عشر هو الطيب والاسم الخامس عشرة هو القهار والاسم السادس عشر هو محق الحق والاسم السابع عشر هو البصر والاسم الثامن عشر هو الشاخي والاسم التاسع عشر هو الخلاق والاسم العشرون هو مزدى هو العليم بكل شيء وقد حرم زردشت عبادة الأصنام والأوثان وقدس النار على انها هي اصفى واقهر العناصر المخلوقه لا على انها هي الخالق المعبود وقال ان الخلائق العلويه كلها كانت ارواحا صافيه لا تشاب بالتجسيد فخيرها الله بين ان يقصيها من منال اهرمنا او يلبسها الجسد لتقدر على حربه والصمود في ميدانه لان عناصر الفساد لا تحارب بغير اجساد فأبت أن تعتصم بمعزل عن الصراع القائم بين هرمز وأخيه واختارت التجسد لتؤدي فريضة الجهاد في ذلك الصراع ويتخيل زرديشت هرمز أو أورمزد أو أهورا مازدا أو يزدان على اختلاف اللهجات في نطقه مستويا على عرش النور محفوظا بستة من الملائكة الأبرار فدل أسماؤهم على أنهم صفات إلهية الحق والخلود والملك والنظام والصلاح والسلام ثم استعيرت لها سمات الذوات بعد تداول الاسماء او تداول الانباء عما تفعله وما تؤمر به وما تتلقاه من وحي الله وتفيد اقوال زرادشت كلها باليقين من رسالته واصطفاء الله اياه للتبشير بالدين الصحيح والقضاء على عباده الاوثان ومن امثله هذا اليقين قوله انا وحدي صفيقك الامين وكل من عدايا فهو عدو لي مبين وان الله اودع الطبائع عوامل الخير جميعا فان هي حادت عن سواه السبيل كان ارسال الرسل للتذكير والتحذير اخر حجه لله على الناس وان سردشت هو هو هذه الحجه التي ابرزها الله الى حيز الوجود لتهدي من ضل وتذكر من غفل وتستصلح من فيه بقية للصلاح وكل من قضى ألف عام برز إلى حيز الوجود خليفة له من سلالته ولكن الأرواح التي تحف بالعرش هي التي تحمل بذرته إلى رحم عذراء تلهمها تلك الأرواح أن تتطهر في تلك الساعة بالماء المقدس في عين صافيه مدخره في ناحيه من الارض ليومها الموعود ويتخيل زردشت انه يناجي هرموز ويسمع جوابه ويساله سؤال المتعلم المسترشد لمرشده وهاديه فيناديه ربي عب لي عونك كما يعين الصديق اخلص صديق ويساله ربي الا تنبئني عن جزاء الاخيار ايوشونا يا ربي بالحسنه قبل يوم المعاد او يساله من اقر الارض فاستقر ورفع السماء فلا تسقط ومن خلق الماء والزرع ومن الجمل الرياح سحب الفضاء وهي اسرع الاشياء ولا يبعد انه كان من اصحاب الطبائع التي تغيب عن الوعي او تسمع في حاله وعيها اصواتا خفيه من هاتف ظاهر او محجوب كما روى عن سقراط وامثاله من الموهوبين والملهمين وروايه الخليقه في مذهب زرادشت ان هرموز خلق الدنيا في سته ادوار بدا بخلق الانسان ثم خلق الماء ثم خلق الارض ثم خلق النبات ثم خلق الحيوان ثم خلق الانسان وعثر الانسان رجل يسمى كيومرت قتل في فتنه الخير والشر نبت من دمه ذكر يسمى ميشه وانثى تسمى ميشانه فتزوج وتناسل وساغ من اجل ذلك عند المجوس زواج الاخوين ويفرق المجوس بين الخلائق جريا على مذهبهم في اشتراك الخلق بين خالق الطيبات وخالق الخبائث او بين اله النوري واله الظلام الاحياء النافعه من الخلق ارمز الثوري والكلب والطير البريء والاحياء الضاره من خلق اهرما كالحيه وما شبهها من الحشرات والهوام والناس محاسبون على ما يعملون وكل ما صنعوه من خير او شر فهو مكتوب في سجل محفوظ توزن اعمالهم بعد موتهم فمن رجحت عنده اعمال الخير صعد الى السماء ومن رجحت عنده اعمال الشر هبط الى الهاويه ومن تعاتلت عنده الكفتان ذهب إلى مكان لا عذاب فيه ولا نعيم إلى أن تقوم القيامة ويتطهر العالم كله بالنار المقدسة فيرتفعون جميعا إلى حضرة هرمز في نعيم مقيم وتوجن الأعمال عند قنطرة تسمى قنطرة شمفاد تتوافى إليها أرواح الأبرار والأشرار على السواء بعد خروجها من أجسادها يلقاها هناك رشنوه ملك العدل ومطر رب النور وينصبان لها الميزان ويسألانها عما لديها من الأعذار والشفاعات ثم يفتحان لها باب النعيم او باب الجحيم ونعيم المجوس من جنس الحسنات التي تجزى بذلك النعيم لان المجوس لا يستحبون الزهد في الحياه ولا يصدفون عن المتاع المباح من عاش في الدنيا عيشه راضيه وكسب رزقه بالعمل الصالح وانشا ابنائه نشاه حسنه فجزاؤه في النعيم رغد العيش وجمال السمت وطيب المقام بين الاقرباء والاصفياء وشفاء من لبن بقره مقدسه ذرها غذاء الخلود ومن كسب رزقه من السحت والحرام فجزاؤه في الجحيم عيشه ضنك والم كألم الجوع والعري والذل والاغتراب عن الأحباب وهذه الخلاصة ترسم لنا اتجاه مذهب زردشت ولكنها لا ترسم لنا شعب المجوسية التي يشتبك بها هذا المذهب في مواضع ويفترق عنها في مواضع أخرى وقد أجمل الشهر الثاني بيان هذه المذاهب في كتابه الميلل والنحل وقال في فصل مطول عن المجوس واصحاب الاثنين والمانويه وسائر فرقهم المجوسيه كانت الفرق في زمان ابراهيم الخليل راجعه الى صنفين احدهما الصابئه والثانيه الحنفاء فالصابئه كانت تقول اننا نحتاج في معرفه الله تعالى ومعرفه طاعته واوامره واحكامه الى متوسط لكن ذلك المتوسط يجب ان يكون روحانيا لا جسمانيا وذلك لذكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الارباب والجسماني بشر مثلنا ياكل مما ناكل ويشرب مما نشرب يماثلنا في الماده والصوره قالوا ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون والعلفاء كانت تقول إننا نحتاج في المعرفة والطاعه الى متوسط من جنس البشر تكون درجته في الطهاره والعصمه والتئيد والحكمه فوق الروحانيات يمثلنا من حيث البشريه ويميزنا من حيث الروحانيه فيتلقى الوحي بطرف الروحانيه ويلقي الى نوع الانساني بطرف البشريه وذلك قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وقد قال جل ذكره قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول ثم لما لم يتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات البحتة والتقرب إليها بأعيانها والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض الثوابت فصابئة الرومي بفزعها السيارات وصبئه الهندي بفزعها الثوابت وربما نزلوا عن الهياكل الى الاشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن الانسان شيئا والفرقه الاولى هم عبده الكواكب والثانيه هم عبده الاصنام وكان ابراهيم مكلفا بكسر المذهبين على الفرقتين وتحرير الحنفيه السمحه السهله كما قال عن الثنويه انهم اثبتوا اصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد ويسمون احدهما النور والثاني الظلمه وبالفارسيه يزدان واهرمن ولهم في ذلك تفصيل مذهب ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين احداهما بيان سبب انكساج النور بالظلمه والثانيه سبب خلاص النور من الظلمه وجعلوا الانكساج مبدا والخلاص معادا الا ان المجوس الاصليه تزعموا ان الاصلين لا يجوز ان يكونا قديمين ازليين بل النور ازلي والظلمه محتفاه ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها أم إن النور حدثت والنور لا يحدث شرا جزئيا فكيف يحدث أصل الشر؟ أم شيء آخر ولا شيء يشترك مع النور في الأحداث والقدم وبهذا يظهر خبط المجوس وهؤلاء يقولون المبدأ الأول في الأشخاص كيومرث وربما يقولون زروان الكبير والنبي الآخر زردشت والكيومرثية يقولون كيومرث هو آدم عليه السلام وقد ورد في تاريخ الهند والعجم كيومرث آدم ويخالفهم سائر أصحاب التواريخ ثم قال عن الكيومرثية إنهم أثبتوا أصلين يزدان وأهرما وقالوا يزدان أزلي قديم وأهرم محدث مخلوق قالوا عندما ازدان فكر في نفسه انه لو كان لي منازع كيف يكون وهذه الفكره رديئه غير مناسبه لطبيعه النور فحدث الظلام من هذه الفكره وسمي اهرما وكان مطبوعا على الشر والفتنه والفساد والضرر والاضرار اخرج على النور وخالفه طبيعه وقولا وجرت محاربه بين عسكر النور وعسكر الظلمه ثم إن الملائكة توسطوا فصالحوا على أن يكون العالم السفلي خالصا لأهرما وذكروا سبب حدوثه وهؤلاء قالوا سبعة آلاف سنة ثم يخلي العالم ويسلمه إلى النور والذي كان في الدنيا قبل الصلح أبادهم وأهلكهم ثم بدأ برجل يقال له كيومر وحيوان يقال له ثور فقتلهما ونبت من مسقط ذلك الرجل ريباس وخرج من أصل ريباس رجل يسمى ميشة وامرأة اسمها ميشانة وهما أبو البشر ونبت من مسقط النور الأنعام وسائر الحيوانات وزعموا أن النور خير الناس وهم أرواح بلا أجساد بين أن يرفعهم عن مواضع أهرم وبين أن يلبسهم الأجساد فيحارب أهرما واختار لبس الاجساد ومحاربه اهرم على ان يكون لهم المسره من عند النور فظفرت بجلود اهرم وحسن لح وعند الظفر به واهلاك جنوده يكون الغايه فذاك سبب الانتزاج وذاك سبب الخلاص وقال عن زروانيه ان النور ابدع اشخاصا من نور كلها روحانيه نورانيه لكن الشخص الاعظم الذي هو زروان شك في شيء من الاشياء فحدث في اهرم الشيطان من ذلك الشيء وقال بعضهم لا بل إن زروان الكبير قام فزمزم تسعة آلاف وتسعمائة وتسعين سنة ليكون له ابن فلم يكن ثم حدث في نفسه هم من ذلك وقال لعل هذا العالم ليس بشيء فحدث أهرم من ذلك الهم الواحد وحدث هرمز من ذلك العلم فكان جميعا في بطن واحد وكان هرمز أقرب من باب الخروج فاحتال أهرم الشيطان حتى شق بطن أمه فخرج قبله وأخذ الدنيا وحيل امله لما مثل بين يدي زروان فابصره وراى ما فيه من الخبث والشراره والفساد ابغضه فلعنه وطرده فبضع واستولى على الدنيا واما هرمز فبقي زمان لا يدل عليه وهو الذي اتخذه قوم ربّا وعبدوه لما وجدوا فيه من الخير والطهارة والصلاح وحسن الاخلاق الزروانية انه لم يزل كان مع الله شيء رديء اما فكره رديئه واما عفونه رديئه وذلك هو مصدر الشيطان وزعموا ان الدنيا كانت سليمه من الشرور والافات والفتن وكان اهلها في خير محض ودعي من خالص فلما حدث اهرم حدثت الشعور والافات والفتن وكان بمعزل من السماء فاحتال حتى خرق السماء وصعد وقال بعضهم كان هو في السماء والارض خاليه عنه فاحتال حتى خرق السماء ونزل الى الارض بجنوده كلها فهرب النور بملائكته واتبعه الشيطان حتى حاصره في جنته وحاربه ثلاثة آلاف سنة، لا يصل الشيطان إلى رب الأعلى، ثم توسطت الملائكة، وتصالحا على أن يقيم إبليس وجنوده في قرار الضوء تسعة آلاف سنة بالثلاثة آلاف التي قتله فيها، ثم يخرج إلى موضعه، ورأى الرب تعالى على قولهم الصلاح في احتمال المكروه من إبليس وجنوده، ولا ينقص الشر حتى تنقضي مدة الصلح، فالناس في البلايا والفتن والخزايا والمحن إلى انقضاء المدة، وقال عن الزرادشتية، زعموا أن الله عز وجل خلق في وقت ما في الصفحة الأولى والكتاب الأعلى من ملكوته خلقا روحانيا. فلما مضت ثلاثة ألاف سنة، أنفذ مشيئته في صورة من نور متلألئ على تركيب صورة الإنسان، وأحف به سبعين من الملائكة المكرمين، وخلق الشمس والقمر والكواكب والأرض وبني آدم غير متحرك ثلاثة ألاف سنة، ثم جعل روح زرادشت في شجرة أنشأها في أعلى عليين، وغرسها في قلة جبل من جبال اذربيجان يعرف باسمويه در ثم مزج شبح زرادشت بلبن بقره فشربه ابو زرادشت وصار نطفه ثم مضغه في رحم امه وقصد الشيطان وغيرها فسمعت امه نباء من السماء فيه دلالات على برئها فبراء ثم لما ولد زرادشت ضحك ضحكه تبينها من حضره واحتالوا على زرادشت حتى وضعوه بين درجه البقري ودرجه الخيل ودرجه البب وكان ينتهت كل واحد منهم بحمايته من جنسه ولشاه بعد ذلك الى ان بلغ 30 سنه فبعثه الله نبيا ورسولا الى الخلق فدعا كشتاسف الملك فاجابه الى دينه وكان دينه عباده الله والكفر بالشيطان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث وقال النور والظلمه اصلان متضادان وكذلك يزدان واهرم وهما بدا وجودات العالم وحصلت تراكيب من امتزاجهما وحدثت الصور من التراكيب المختلفه والبارئ تعالى خالق النور والظلمه ومبدعها وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا يجوز ان ينسب اليه وجود الظلمه كما قالت الزروانيه لكن الخير والشر والصلاح والفساد والطهره والخبث انما حصلت من امتزاج النور والظلمه ولو لم تميزها لما كان وجود للعالم وهم يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة والخير الشر ثم يتخلص الخير إلى عالم والشر إلى عالم وذلك هو سبب الخلاص والباري تعالى هو مزجها وخلطها ربما جعل النور أصلا وقال إن وجوده وجود حقيقي وأما الظلمة فتبع كالظل بالنسبة للإنسان فإنه يرى أنه موجود وليس بموجود حقيقة فأبدع النور للنور وحصل الظلام تبعاً لأن من ضرورة الوجود التضاد وجوده ضروري واقع في الخلق لا بالقصد الاول كما ذكرنا في الشخص والظل وله كتاب قد صنفه وقيل انزل ذلك عليه وهو زندوستا يقسم العالم قسمين بيتا وكيتي يعني الروحانيه والجسماني والروح والشخص وكما قسم الخلق الى عالمين يقول انما في العالم ينقسم الى قسمين بخشوش وكلس ويريد بالتقدير والفعل وكل واحد مقدر على الثاني ثم يتكلم في موارد التكليف وهي حركات الانسان فيقسمها ثلاثه اقسام بنش وكونس وفنش ويعني بذلك الاعتقاد والقول والعمل وبالثلاث يتم التكليف ولم تختمل المذاهب المتجدده في المجوسيه بمذهب زرادشت وتفسيراته المتعدده فبقيت هذه المذاهب تتجدد الى ما بعد شيوع المسيحيه بعده قرون وأشهرها وأهمها في تاريخ المقابلة بين الأديان مذهب مترا ومذهب ماني المعروف بالمانوية انتشر مذهب مترا في العالم الغربي بعد حملات بومبي الآسيوية وتدفق الآسيويين من جنوده إلى حواضر سورية وآسيا الصغرى وأيده القياصرة لأنه كان يرفع سلطان الملوك إلى عرش السماء ويقول إن الشمس تشع عليهم قبسا من نورها وهالة من بركتها شيم على الأرض ومعروفها الى عرش الله في عليين وشاع هذا المذهب بعض الشيوع في القرن الثاني قبل الميلاد وقصر اتباعه على الذكور دون الاناث وجعل لهم درجات سبعا يرتقونها الى مقام العارفين الواصلين رمزا الى الدرجات التي تصعد عليها الروح بعد الموت من سماء الى سماء حتى تستقر في نهايه المرتقى عند حضيره الابرار ويحتفل بالمهيد كل من انتقل من درجه الى درجه في وليمه يتناول فيها الخبز المقدس ويمسح بالماء الطهور ولا يطيع قبل الدرجه الرابعه على اسرار المحراب ثم يقتصر في العلم بكل الاسرار على التقليد ثم يرتقي في معرفه السر الاعظم الى ان يعرف كلمه الله الخالقه في مقام العارفين الواصلين واصل مطرح قديم في الديانه الاهريه يدين بها اليهود كما يدين بها الفارسيون وقد هبط في الديانه الزرادشتيه الى مرتبه الملك الموكل بهدايه الصالحين ولكنهم جعلوه في الديانه المتريه اله الشمس ورب الكون وخالق الانسان وقاهر اهرم من بعد جيلاد طويل ولا يسبقه في الوجود شيء غير الابد او الزمان ابي الارباب عندهم وابي كل موجود يمثلون مترا حين تجسد على الارض مولودا من صخره نائيه في مكان منفرد لم يعلم بمولده احد غير طائفه من الرعاه الهم معرفته فتقدموا اليه بالهدايا والقرابين فمضى بعد مولده فستر عريه بورق من شجرة التين وتغذى بثمرها حتى جاوز سن الرضاع وكان أهرم يحاربه ويتعقبه بالكيد ويحبط كل عمل له من أعمال الخير والفلاح فأرسل مترا على الأرض طوفانا أغرقها ولم ينج معه إلا رجل واحد حمل آلاءه وأنعامه في زورق صغير وجدد على الأرض بعد ذلك حياة الإنسان والحيوان ثم طهر الأرض بالنار وتناول مع ملائكة الخير طعام الوداع وصعد إلى السماء حيث هو مقيم يتولى الأبرار بالهداية ويعينهم على النجاة من حبائل الشيطان وكان أتباعه يفردون لعبادته يوم الشمس أو يوم الأحد ويحتفلون بمولده في الخامس والعشرين من ديسمبر لأنه موعد انتقال الشمس وتطاول ساعات النهار ويقيمون له عيدا سنويا في اليوم السادس عشر من الشهر السابع في تقويم الكرس القديم وقد كان المسيحيون الأولون يقابلون ذلك بعد ظهور المسيحية وانتشارها بتمجيد السيد المسيح في الأيام التي كان عباد مترا ينصرفون فيها إلى تمجيد هذا الإله الشمسي القديم أما المانوية فهي مذهب ماني ابن فاتك الذي يرجح أنه ولد في أوائل القرن الثالث بعد الميلاد ومذهبه يخالف مذاهب المجوس الأقدمين بزعمه أن آدم من خلق الشيطان لا من خلق الله وان الشيطان اودعه كلما استطاع ان يختلسه من نور السماء ليكفل له البقاء لما بصر به الملائكه ولمحوا فيه قبص النور ذهبوا يستخلصونه من قبضة الشيطان ليرتفعوا به الى العالم الذي هم فيه ولا يزالون يعملون في استخلاصه حتى يرجع الى السماء اخر حبس من الضياء المسروق ويتجلى الله في سمائه ومن حوله تلك الارواح النورانيه ويتخلل الملائكه الذين يحملون الدنيا عن حملهم فتتصفف ككيس فن وتلتهمها النيران تطهيرا لها من بقايا الريس والمكيده ويتم الانفصال يوما اذن بين عالم النور وعالم الظلام قال الشهر عن الشهرستاني صاحب هذا المذهب انه اخذ دينا بين المجوسيه والنصرانيه ويقول بنبوه المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوه موسى عليه السلام حكى محمد بن هارون المعروف بابي عيسى الوراق وكان في الاصل مجوسيا عارفا بمذاهب القوم ان الحكيم ماني زعم ان العالم مصنوع مركب من اصلين قديمين احدهما نور والاخر ظلمة وانهما ازليان لم يزالا ولن يزالا وانكر وجود شيء الا من اصل قديم وزعم انهما لم يزالا قويين حساسين سميعين بصيرين وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير متضادان وفي الحيز متحاديان الحادي الشخص والظل ثم ذكر امثله من الاختلاف بين جوهر النور وجوهر الظلمه وقال ان جوهر النور حسن فاضل كريم صافي بقي الروح حسن المنظر وان جوهر الظلمه قبيح ناقص لئيم كدر خبيث منتن الريح قبيح المنظر وان اجناس النور خمسه اربعه منها ابدان والخامس روحها فالابدان هي النار والنور والريح والماء وروحها النسيم وإن اجناس الظلمه خمسه اربعه منها ابدان والخامس روحها والابدان هي الحريق والظلمه والسموم والضباب وروحها الدخان وقد اصاب الشهرستاني حين قال ان هذه الثانويه هي الملبسبات المذاهب المجوسيه لانها تتراءى في كل مذهب منها بلا استثناء وهي كذلك ابقى ما بقي منها في مجال التفكير ومجال الاعتقاد على السواء لاننا براما منها ملامح واضحه في مباحث التفريقه بين العقل والماده ولا سيما مباحث حكماء اليونان